المجالس الأخرى وإن الله جل وعلا يرفع بها أقواما ويضع بها آخرين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون فيه اسم الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى يوم القيامة يعني حسر يوم القيامة وفي رواة قال إلا قاموا على مثل جيفة حمار وأما هذه المجالس فقد قال فيها نفسه ما جلس قوم مجلسا في بيت من بيوت الله يقولون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا حفاتهم الملائكة وغشاتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده وفي الحديث الطويل عندما يقول الملك ربي فلان قد جاء لحاجة فيقول الله هؤلاء القوم لا أشقى بهم جليسهم لذلك أبو غرير قال مجلس واحد أجلس في مجلس واحد يتكلم فيه زيد بن ثابت عن آية من آيات الله دل فعلاء أتعلمها خير لي من أن أجاهد سبعين سنة أو قال خير لي من عبادة سبعين سنة، فهذا فهم دقيق لهذه المجالس ولفضل هذه المجالس فمن رام الخير فعليه بمثل هذه المجالس لذلك يقول ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه او ان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار اصل في هذا الباب قول سلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له فمن وجد ان الله تعالى قد يسر له ان ياتي هذه المجالس ولا يتقاعس عنها وانه لا يغفل عنها فهذا الذي يستبشر خيرا بان الله تعالى قد كتبه من هؤلاء وأما الذي كلما أراد يمنع الله على قدومه ويغلق الله عليه الباب فهذا لابد أن يشك في نفسه وأن يخشى على نفسه وأن يراجع نفسه فإن هذه من الأمور التي تنبئ بأن الله على يعني أو يخشى على نفسه من قول الله للفعلة يرها الله بعثهم فثبتهم فقيل اقعدوا وقيل قعدوا مع القائدين ففليخش كل امرئ على نفسه ان يكون من هؤلاء نهيك هذا الفضل فقط كاجر وعباده كرفعه فنهيك بقى عن العلم وانك تتقدم على الناس بانك تعلم كيف انك تتعبد على بصيره وكثير ممن حولك الذين يظهرون امام الناس انهم يتعبدون ويتقدمون وانهم يعلمون هم لا يفقهون شيئا ولا يعلمون شيء بل يتعبدون عبادة فيها ما فيها من النواقص فيها ما فيها ما يبطلها وهو لا يدري بل قد يأتي بالشركاته ولا يدري قد يأتي بما فيه صفات النقص وهو لا يدري فالعلم العلم حقا فيه ما فيه من الخير لو لم يكن من الجهل إلا أن يعيش المرء في الجهالات والظلم إلى يوم القيامة لكف وأما العلم فإن صاحبه لا بد أن تشعب بالاعناق له لذلك قال علماؤنا العلم لشرف العلم كل إنسان يتمنى أن ينسب له حتى الجاهل يتمنى ان من وهو ولا يعلم وأما الجهل فكل انسان يفر يفر منه حتى الجاهل يفر يفر من أن ينسب أو يوصف أو يسمى بالجهل، فهذه مجالس نسأل الله أن يديمها ونسأل الله أن يجعل ذلك يوم الدين الله أن يشكر لكل من أعان على هذه المجالس وصبر عليها ونسأل الله أن يعلم أن وياكم الإخلاص وأن ينهينا من الكتب المفتوحة في هذا الباب اخلاصا لوجه الله الكريم فما كان الله دام اتصل وما كان الغير الله انقطع وانفصل كثير من الناس قد فروا عن مجالس العلم يعني انا أنا كنت دائما أقول في مصر عمتا ما أقول في مصر عمتا كنت أرى مجالس العلم كانت عزيزة جدا رغم المساجد كانت تمتلئ بالناس وما ما شاء الله والخضر الله الذهاب والمجيء وكل هذا كان للدعوة ما كان لأيم مجالس العلم عندما كانت الصحوة عظيمة في مصر كانت قليلة عزيزة فما بقى اليوم لا دعوة ولا علم يعني اليوم اليوم يعلم الله جلالة فعلا في أحوال ما يعلم به الله جلالة والضعف في الذهاب إلى المساجد ضعف عظيم فانت ترى بقى الآن عندما كانت القوة في الإقبال على المساجد عظيمة جدا كانت مجالس العلم عزيزة فما اليوم فعلم أنك على ثغر عظيم وأن اهل العلم هم الذين تحتاروا إليهم الأمة حقا وأن تخرج من كبوتها حقا فعضوا بالنوارز على ما أحباكم الله على وقد فضلكم على كثير من عباده المؤمنين فإياكم ثم إياكم من التقصير في مثل هذا ما زلنا مع كتاب الشركة في بين القديم الحديث والكلام على المحبة وقلنا بأن رأس الباب أو أصل الباب ورأس العبادات هي العبادات القلبية وأسل العبادات القلبية وأساسها وركنها الركين المحبه وبيان ما بان المحبه اقسام وانواع طيب والمحبه لذات الله جل ثعاله لذاته فقط والله الله جل ثعاله والمحبه لله وهذه التي فيها من احلال للثعاله العباد لاختيار الله جل ثعاله العبادي من اخت رسل ومن الناس والمحبه في الله وهذه مؤشرها مؤشر الإيمان كلما زادت طاعك كلما زادت محبتك كلما قلت قلت المحبه وكل له ميزان وفرق بين الاصلي وغير الاصلي عياض بن حمار الخمر كثيرا فكان الصحابة قد بغ يعني يبغضونه من هذا الجانب ويحبونه من اصل ما ما ما من جانب اصل ايش التوحيد وهذا الذي بيانه وسلم عندما قاله خالد لا الله عليه قال لا تلعن لا تعيد عن الشيطان والله ما اراه الا يحب الله ورسوله ما زلنا نتكلم على المحبه في الله المحبه ايضا الجبليه والمحبه الشركية وقد وصلنا القول فيها أمس. اليوم التطبيق العملي في مساءة المحبة المحبة لها لوازم يعني المحبة التي هي عمل القلب, دائماً عمل القلب لابد أن يكون له لوازم إيش في الظاهر. عمل القلب لابد أن يكون له لوازم في الظاهر. ومن هذه من أهم اللوازم في مساءة المحبة النصر الولاء والبراء. هذه مسألة من أعظم ما تكون. لكن قبلها أن نقول قد غلط بعض التواقف <تصفيق> في محبة الخلق فرفعوا هذه المحبة إلى محبة الخلق إلى محبة الخالق فساوت محبة الخالق إجلالاً وتعظيماً وتوقيلاً وصرفا للعبادات كما أن بعض بعض الغلات المتصلوفة وإلا فنحن نقول في المتصوفة اهل السنه والجماعه الذين يستنون بالسنة النبالة الذين يرفعون السنة من كبرى والجنيد وهؤلاء الأفزاز الكرام هؤلاء الذين يعني كما قلنا يتمسكون بالسنة النبالة هناك بعض الطوائف كالسلفيه التي فيها بعض الغلات يعني الكثير من الطوائف فيهم غلات وفيهم أيضا جفات وفيهم من المعتدلين من تتمسك بما عندهم فبعض غلط أصفية يعني غالوا في حب نمسلم والحق أنك لو نظرت نظرا دقيقا لا يحبون حتى نمسلم المسألة مسألة أهواء الزعم الأصيل هو محبة الله سلام وليس كذلك فهو غلو في محبة الله سلام فوصلت بهم وبلغت بهم الى كالمحبة بالله دل في علا لذلك ترى أن هذه المحبة التي في القلب بد أن يتاثر بها الجوارح وتظهر لأن هذه لوازم وتظهر وتنضح على الجوارح فمن من, كان من قال حال ذكرك للنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعضهم حال ذكرك للنبي صلى الله عليه وسلم فلابد أن تقوم تعظيما وتبجيلا وخشوعا وخضوعا وكل ذلك لا يكون إلا لمن كل ذلك لا يكون الا لله دل في علاه ولذلك جعل صفات النبي صلى الله عليه وسلم رفعها الى صفات الله رفعه فقال عليك لأبد لا أن تقوم متخشعا وتعلوك الهيبة والحياء لأنك تذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يكون إلا, لمن إلا لله دل فعلات والغلوف في, في محبة النبي صلى الله عليه وسلم زعموا أنها محبة إلى سألو بين نسمية المحبة والغلوف في محبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أدت بهم إلى صرف العبادات للنبي صلى الله عليه وسلم استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم طالبوا المدد من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المدد عندهم التقرب الى الله بطلب المدد من النبي محمد صلى الله عليه وسلم شو منظر يتقربون الله بالشركيات بهذا بالضبط كما العرب عندما قالوا ايش ما نعبدهم الا ليقربون الله زلفة فطلبوا المدد من النبي صلى الله عليه وسلم الفاضل قال مؤخرا اصنعوها موسيقى من زمان اغنيه طلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم الله وعلا الذي يملك كل شيء وسلم يقول يعني يقول عنه الله جعل امره في الكتاب ان يقول قل لا املك نفسي نافعا ولا ضرا الا ما شاء الله وسلم لا يملك نفسي حياه ولا موتا ولا نشورا ولا اي شيء فكيف يطلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم بل هذا في حياتي بل في مماتي لا يكون الامر ابلغ وايضا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من باب ايضا الشركيات ان سبيل الى الشرك التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم طلب الحاجات من النبي وسلم تفريج الكروبات تنفيس الهموم والغموم هذا من النبي صلى الله عليه وسلم نهيك على اعتقادات اخرى التي ادت الى هذه العبادات من هو يطلبون يكتبون الاوراق للنبي وسلم امراه كانت موجوده وهي ونحن في المسجد النبوي بعثت للنبي وسلم ورقه حتى رجل قال قال ان هو دخل اخذ الورقه مكتوب ان هي يتبعوا على تحمل لأنها من مدة طويلة لم تحمل تطلب من الله سلام أن يفعل ذلك وطبعا في الغلو بلغ أيضا مبلغه في الأولياء محبة الأولياء وبلغت هذه محبة الأولياء بانهم اعتقدوا فيهم الاعتقادات الباطلة بل بعد ذلك صرفوا لهم العبادات وطلبوا منهم قضاء الحاجات كما يطلب من النبي من الله جل في علام هذه ليست محبة حقيقة ليست محبة ومن الغلو في محبة النبي السلام وتعظيم النبي وسلم أنهم عظموا فوق كل شيء فوق كل شيء واستنعموا امورا قالوا بانها محبه للنبي صلى الله عليه وسلم الموالد وايضا الذكر الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وايضا بعض الطقوس وبعض العبادات التي تعمل من اجل المحبة النبي صلى الله عليه وسلم زعموا انها محبه للنبي صلى والحق انها ليست محبه المحب الحق هو الذي هو الذي يرضي هذا المحبوب ويتبع المحبوب فانت لو اردت حقا أن ان تثبت محبتك للنبي صلى الله لابد أن تتبع طريقه الرسول كما قال القائل يعصي الإله؟ قال يعصي الإله؟ اش تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ لعمري إن ذلك في في القياس بديع أو شنيع وما شو تصل إليها وأنت تزعم حبه لعمل إن ذلك في في في قياسي لشنيع أو لبديع كما يعني لها هذا وتوجيه هذا الغرض المقصود بأنك إن زعمت محبة الله جعل أو زعمت محمد صلى الله عليه وسلم يطالبك الله دل في بالبرهان على ذلك وأهم البراهين التي تبرر ذلك الموالد واختلاف السنن و وكثرت الأغاني للرسول هل هذا هو هذه هذا البرهان الصحيح لمحبة الرسول أبدا المحبة الحق الحقيقية في اتباع سنة النبي صلى الله عليه ذلك أقول المحبة الله الحقيقية تثبت ذلك عملا باتباع شريعة شريعة الله رسول الله تبع سنة النبي صلى الرسول الذي أرسله الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله هذا العنوان الأصيل في هذا الباب قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم و النبي صلى الله عليه وسلم قالها كما في السنة بس قال النبي من من سنتي فقد أحبني هذا المعيار هذا المعيار الأصيل إن كنت تزعم أنك تحب النبي حقاً بأنك محب لللأجل بأنك محب لللأجل في ولا حقا فعليك بتفعسم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحي سنتي فقد أحبني. من أحي سنتي فقد أحبني. أو من أحبني فهو معي في الجنة. يبقى المحبة الصادقة للنبي تظهر في ذلك. المحبه الصادقه وسلم تظهر بذلك لذلك الله جعلى امر باتباع المحض للسلف قال الله جعلى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة اما المحبه دلاء على الايمان والايمان يدل عليه هو اتباع النبي العدن ما كان لمؤمن ولا مؤمن لما قالت, لما قالت زينب لا والله لا يتزوج زيدا من مولى من المواري قال ما بد ثم انزل الله تعالى وما كان المؤمن والمؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له من خلف أمره من امرهم أمره قالت سمعت وطع وتزوجت لذلك قبل الله منها فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وايضا قد قال الله دل في علا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنه أو يصيبهم اعذام أليم والبدعه المميته المقيته التي نسمعه الآن في الاوساط الملتزمه بعدما خراها يعني اذا حادوا مره يقولون الامتثال الأدم يقدم عن الامتثال وليس آدم من حججج أهل السنة والجماعة لا من حجة البدع والضلالات. الأدب يقدم على الامتثال. الأدب مشتق ومنبثق من الامتثال. يعني أنتم الآن تجعلون الأدب مقام أمام الامتثال. إذا لما تتأدب عندما تخالف إذا خالفت فأنت غير مؤدب وحتى لو كان الشرع معك فلا يقبل منك. أنا غير مؤدب أنا لك خالفت هذه مصيبة كبر. هذه بدعة شنيعة وهذا الذي يتكلم بذلك مبتدع ضار. والذي يتكلم بذلك أيضا له مآرب أخرى. بل الأدب مبسط من الامتسال فأنت أصالة لن تستطيع أن تتأدب إلا بتمام الامتسال لأن الله تعالى لما تكلم معك على أدبك مع النبي صلى الله عليه وسلم قال اولا وما أتكم الرسول فخذوه منكم عنه فانتهوا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فهذه الأدب لا تأخذ إلا من تمام الامتسال فالحق بأن من دعم محبة للنسلم نقول له عمل كريد بيت ذلك كالذي يزعم أنه عالم أنت أتينا بقى الآن أجر خمسة ستة سبعة تسع عشرة كلما تمشي بالشارع العالم عالم, عالم شريعناه الآن عالم منطقتناه الآن عالم دنيانا عالم يعني بلدنا هو فلان فلان وقل كيفما شيء اللبيب القريب حيعرف منين انك عالم أو أنت مش عالم أو يأتي بقى الخبيث المنافق اللئيم يأتي للعالم الحق ويقول لك هذا لا ده رجل ده هذا رجل لا ده في وفيه فعل ده الرجل ده تردوه من مسجد الفلاري وقالوا عنه كذا وكذا بيتكلم هو عامل زي يعني أفضل شيء فيه سرسرة النساء هذا الذي يحفظه هل هذا سيؤثر هو كالنساء لن يؤثر طب هو كالرجال مثلا ويقول هذا العالم سيؤثر لا لن يؤثر لأنه لن يغير من حقيقة الأمر إيش شيئا الأمر اللبيب الأريب فيقف يسمع على ولا ويسمع على هؤلاء للذي يظم الذي إيش يمدح وبعد ذلك يقول علم الرجل الرجل يظهر ما هو فيه إن كان علما برهانة الأمر أن أننا سنرى علما فإن فإن ولدنا العلم أثبت ذلك فإن لم نجد علم أثبت العكس فالمسألة وقدر كل مرء ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداو قل للمهار أنا بحب النبي النبي حياتي نور عيني النبي السلام قلبي قلبي يهفو بمحبه النبي ثم بعد ذلك يقال لك قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا لا تتكلم مع بهذا شيخي قال فلان أو قال كذا ده موضوع إذن أنت كذاب أنت لا تحب النبي السلام لأنك الآن قدمت الناس على على رسول الله وسلم وأنت أيضا مشكوك في إيمانك لأن أصدق محك الإيمان تمام الانقياد للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم وما أتاكم الرسول فاخذوه منكم عنه فانتهوا لذلك لما ترى البدع من الموالد ومن غيرها قل إن كان هذا الزعمة كان هذا العمل زعما في محبة النبي صلى الله عليه وسلم فبرهنوا لنا في المحبة هذه ليست محبة هذه لا يرضاها وسلم، ولو رضيها النبي سلم لفعلها من هو خير منا ومنكم ألا هو الصحابة الكرام ما فعلوا ذلك ولا برهانه برهنوا المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم بفدائه بأرواحه برهانه محبه النبي الله عليه وسلم بالتمسك العظيم بسنته صلى الله عليه وسلم لذلك أبو وقل يقول والذي نفس بيدي لو منعوني عناقا كان يؤدونه للنبي لا قتلتهم عليه لا لا أترك سنه حتى في اسامه عمر يأتي وأنصار يأتون والمهاجرون يأتون ويقولون اسامه صنير السن فكيف أنت ترى ما ترى كفر من كفر من العرب قال والذي نفس بيدي لو جرت الكلاب بارجل الأمهات المؤمنين لا افذلنا جيشه أسامة. لا يمكن لواء عقده ونسلم ان ينزله احد خالد تكلم فيه عمر كما ليل نهار صباح مساء يكلم ابي بكر خالد خالد خالد خالد لما عليه بعض الماخذ ايش الماخذ خالد انت الان بنقيس الناس بإيش داير على الغالب اذا المساله كان عند عمر الخطاب امران عنده الامر الاول ان في بعض اخطاء واقع فيها خالد طب ماذا بعد هو هو ملك ليس بملك لكن عندما تقيس تقول قال في وسلم هو على المنبر بوحي من السماء سيف الله المسلول فله الله على أعدائه لذلك ابو بكر قال والله لا عن الروم وساوس الشيطان بخالد حتى قال له عامر الروم من أنت انت يعني انزل الله لك سيفا من السماء على خلاف البشر باثريم من أنت أنزل الله لك سيفا من السماء تقاتل به فلا تهزم أبدا فانظر ابو بكر يفهم قال والله لا اقتعن وسوس الشيطان عن الروم بخالد ولن أنزع هذا السيف عنه لن اسل لن اغمد سيفا سله الله الذي على على عباده وايضا قال سله رسوله صلى الله عليه وكان أفقه منه كان ابو بكر افقه فانظر هنا الآن المساله الدائره على التمسك بالسنة كيف رفعت الامه باسرها ارتقت الامه باسرها بالتمسك بالسنة فالمحبه الحقيقيه للنبي تظهرها هنا تظهر فيه تظهر فيه وسلم بل معضية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قوة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تذبط محبة النبي كلما كان المرء للسنة ألزم كلما كان للنبي أحب ولله أقرب كلما كان النبي أحب ولله أقرب وإن أراد المرء أن يختبر نفسه موفقا أو غير موفق فلابد أن ينظر أين هو من السنة أين هو من السنة لان النجاه حقا توقها لا يكون إلا بالسنة لذلك الزهري قال سفينة نجاة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم اركب معنا سفينة نجاة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانت محبة حقيقية فهو إظهار سنة النبي صلى الله عليه وسلم أما أن يقال بأنه في محبة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يقدم عليه مثل الشيخ الشيخ أو يقدم عليه العالم أو يقدم عليه المذهب أو يقدم عليه المفتي لا هذه ليست محبه للنبي صلى الله عليه ولو زعم الف مرة العلم قال الله قال الرسول وقال الصحابه ليس بالتمويه بل العلم نصبك للخلاف سفاهه بين الرسول وبين قول فقير وطبعا انك من ذلك المحبه الشركيه الموجوده في القلب هو الغلو في محبة الاولياء والاولياء نحن نحبهم حبهم دين ندين الله به واعظم الاولياء قدرا من العلماء اصحابه خلاص تكلمنا عنهم وانتهى العلماء هم اعظم الاولياء قدر لذلك اسوا القلوب على الاطلاق القلب الذي يحمل على اهل العلم للنهار ما حيموت يتكلم هنا وهنا وهنا هنا على هذا ترى انه فيه ما فيه من النفاق فيه ما فيه من الرياء فيه ما فيه من سواد القلب فيه ما فيه من الجلافه من الصلابه القلب والقلب القاسي ابعد ما يكون عن الله جل جل وعلا و ليس بكلامي ليس من احداث نفس انه تما يقول اسوا القلوب على الاطلاق القلب الذي يحمل على اهل العلم هذا أسوأ القلوب على على الاطلاق فحب اولياء الله دين ندين الله به وحب العلماء دين ندين الله به قد قال قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد أذنتم بالحرب ومن تقرب اليه عبدي باحب إليه ما افترطوا عليه ولا عبد تقرب اليهم نوافق الى آخر الحديث لذلك ابو حنيفه قال الاولياء هم الفقهاء والامام يشفع يقول ان لم يكن العلماء هم اولياء الله فلا اعلم لله وليا والله تعالى يقول محذرا من عادى لي وليا فقد أذنتو توب فجاي في عادونا طالبة, طالبة العلم وآهل العلم معادات طالبة العلم العلم دلالة على دخل ودخن في الإيمان وفي طلب برضوان الرحمن سبحانه وتعالى في العلم. لا يمكن يكون رضوان الرحمن بمعادات طلبة العلم أبدا لا يمكن هذا الحال علم أحوال والصد أيضا عن سبيل الله بالصد عن مجالس العلم هذه دلالة على نفاق نبت في القلب لان هذه محاربه لله ومحاربه للرسول فالشريعه لن تنتشر مع مع انتشار العلمانيه أو انتشار الكفريات الا بالعلم وباهل العلم وهذا لا يكون الا من طلبه العلم فالصد عن طلبه العلم هذا الصد لا بد ان نقول انه هناك في هناك في القلب شيء في الايمان شيء لانك لو كنت حقا محبا لله محبا للرسول فلا بد ان تنصر الله ان تنصر الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته بنصره سنته ونصرته لله علا بنشر شريعته هذه النصرة الحقيقية للهجة الفعلاء إذا على المحبة الحقيقية في القلب خلاف ذلك بد أن يشك المرء في إيمانه فأن يعلو المرء من أولياء ثم ذلك يصل بحبه لهم كمحبة اللهجة الفعلاء فيصل في لهم العبادة أنخلنا المحبة لها لوازن في الخارج فيصل في لهم العبادة يتوسلون بهم ويستغيثون بهم وهذا ما يحدث البدوي وعندك بلعب عندك ما يفعلون عند أبي الدرداء أو عند أبي العباس أو عبد القادر الجيلاني الجميع كأنهم يعتقدون في هؤلاء ويصرفون لهم العبادات هذه محبة غلو بها إلى أن وصلوا إلى محبة الله جل في علاء فهذه أيضا من المسائل المهمة جدا في هذا الباب أيضا من المحبة التي لابد أن نقول أنها ظهرت ونبذت في هذا الحديث المحبة من أهم لوازم المحبة النصرة من أهم لوازم المحبة النصر. إذا كنت تحب الله جارفه على ستتنصره إذا كنت تحب النبي السلام تنصره. قال الله جل عليه الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويتبت أقدمك. قال إن تنصروا الله إذن أنت دائما كما أقول لك انظر نظرة ممحصة إن لم تدد نصرا فاعلم أن نشرت إيش هذا غير موجود غير موجود لأن نتيجة محكمة محكمة لماذا؟ لأن الله القوي القادر لأن الله لا يخلف ما وعد به عباده هو قال سينصوركم ماذا سينصوركم ولا أحد يستطيع رد نصرة الله لك ولا. طب طب لم تجد للنصرة نقول لك ايه أنت بين لك سينصورك متى اشترط شرطا يبقى شرط مختلفين في خلل في الشرط انت انصر الله انت شرط أو لا. جواب الشرط ينصوركم يبقى إذا, إذا لم تجد جواب الشرط لابد أن ترجع بنفسك إلى إلى الشرط إلى فعل الشرط فأنت قال لم تنصر لا لذلك لم ينصرك فأنا أقول لو كنت محبا لله حقا ستنصر الله وإن سألت كيف انصر الله تنصر كتابه تنصر،, تنصر رسوله تنصر شريعته تنصر سلسة الله تنصر أولياءه هذه نصرة الله جل شعبا فإن كان فكان وأما أن تنصر خلاف هؤلاء يعني تترك اولياء الله أو دين الله أو كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذلك تأتي في المقابل تعادي هذه ليست ليست ليست بحال محبة الله جل في ليست بحال محبة الله جل في علاه فمن لواجب محبة الله جل الولاء والبراء والنصرة وهذا الأمر أنا سأمر عليه إجمالا لأن هذا ينعقد له فصول مش فصل واحد نتكلم فيه لكن سأمر عليه إجمالا فأنا أقول أولا بأن الله تعالى حذر أيام تحذير قال إن كنتم تحبونني حقا فلابد أن تكرهوا أعدائه يعني أنت لو كنت محبا لله حقا فلا بد ان تبغض اعداء الله لافعلاء ولا بد ان تحب اولياء الله لافعلاء هذا الظاهر في حالك لذلك الله تعالى حذر في كتابه تحذيرا عظيما من اتخاذ الكفار اولياء من محبه الكفار وعداوه اهل الإيمان قال الله تعالى لا يتخذ المؤمنون وهذا خبر يراد به ايش الانشاء لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين وما يفعل ذلك فليس من الله بشيء الا ان تتقوا منهم تقوا هذا ساء تفسيره لكن اصاله قال لا يمكن أن يكون هذا حال المؤمنين هذا حال المنفذي لا تخدمون الكافرين اولياء وقال الله تعالى تصريحا هنا الان انشاء يا ايها الذين امنوا قال ابن سعود اذا قال الله يا يا ايها الذين امنوا فرعيها سمعك فهو لا لا بد امر به يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم طبعا عندنا غلو وجور في الايه اما ان يصرح معناها كليا وإما أن يغاري في معناها ويقول حتى لو والدته في قلم رصاص فانت ايه من هذا خطا مبين المساله لها محكمات ولها نسب تتفاوت كثيره جدا بين العلو وبين بين الجفو وبين وبين الغلو وايضا قد قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن راذم ان قدركم بديني ولم يخرجوكم من ديارين انت ولهم انت تبروهم انت إليهم أن تبروهم والبر غير المؤلاء أخطأ الشنقيت عندما جعل البر مستوى المؤلاء أخطأ الشنقيت في ذلك البر, م... البر هنا القسط وهو العدل العمل بعد عدم الظلم عدم التعدي عدم أيضا ال... ال... ال... ال... ال... ال... يعني إخفاق ال... ال... الوعد أو خلف الوعد لابد أن تعاملهم بأخلاقيات الإسلام قال أن, تبروه. أن تبروهم وتقصطوا إليهم وهنا ال... ال... العطف هنا عطف تفسيري يعني تبروهم يعني تقصتهم يعني تعادلوا في العمل كما ذهب عبد الله بن رواحه رساله من وسلم بعدما عامل اليهود على شطر خيبر ما يخرج منها فجاءوا برشوة الله بن رواحه فقال ترشونني ثم قال والذي نفس يدي إني رئتكم من أحب الناس إليه إلى ابغض الناس إليه يعني هم ولا يحملني حبي له وبغضي لكم ألا أعدل معكم ماذا قالوا هكذا خرقت مساء العدل العدل هكذا كل قد سمات العدل لا لا مظالم لا تظلم لا يجوز لك بهن حول وهنا انسلم يقول انكارا لا اقرارا يقول انسلم لا تتبعونا لا تفعلوا ذلك لا تتبعونا سن الذين قبلكم شبر بشبر وهذا ذراع بذراع قال ولو حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ولو وجد في امتي من ينكح أمه امه لوجد في هذه الامه من من هذا انكار لان نكاح الام هذا, هذا من اكبر الكبائر فقال لو ولد في امتي من يفعل ذلك انكار ولذلك قال وسلم انا بريء ممن جلس بين اظهر المشركين قال بريئة الذمه ممن جلس بين اظهر المشركين لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من تشبه بقوم فهو معه او من, من, من تشبه او من احب قوما فحشر حشر معه من احب قوما في رواتب قال من احب قوما حشر حشر معه، فهذه مسألة من الأهمية بمكان مسألة المحبة التي من لوازم من اللوازم هذه المحبة الموافقة أو موالات أهل الكفر دون أهل الإيمان. أصل الأمر في ذلك أن تراه في اثنين من الصحابة ضربوا لنا أروع الأمثلة. <تصفيق> ممتاز، عمر وخطب <الخطو> كيف؟ <تصفيق> نعم، فوصار بدأ. النبي صلى الله يميل مع أبي بكر في الفدة وعمر يقول لا. فقال لما لما اشار المستشار عمر فاشار قال لا ارى أن تعطيني أن تعطيني فلان ابن الخطاب فاضرب عنق وتعطي عقيل بن ابي طالب يعلمنا ابي طالب فيضرب عنق وتعطي محمد بن ابي بكر, بكر فيضرب ايش عنق فلا يعلم الله لنا محبه في قلوبنا لايش لاهل الكفر هذا فصل يقول ليشف الله عن قلوبنا يعلم اننا لا نحبه المثال الثاني الاروع من ذلك مثال من عبد الله بن عبد الله ابن ابي بن ثلث عبد الله بن عبد الله, بن أبي عبد الله بن أبي كان أبر الناس بأبي أبر الناس بأبي ولما سمع انه قال لا ان رجعنا للمدينه التي خرجنا عنها منها الافل وقف بالسيف ذهب الانسان قال للرسول مرني بامري فاقتله ولا تجعل احدنا يقتله غير اني أبر ابر الناس بأبي فارى قاتل ابي فلا استطيع ان فاقتله فاذهب انا الى النار لا اجعلني انا القاتل فمرني فاقتله ثم وقف على شكه على ثوته المدينة او المدينه وابوه جاء ليدخل قال والله لا تدخل والله لا تدخل حتى يأذن لك الأعذ وأنت الأذل الله أكبر الابن يقول لابيه هذا الكلام هذه محب حقا لله تدفعه قال لا والله لا تدخل حتى يأذن لك الاعز وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت الأذل ولو أمرنا أن نضرب عنقه لفعلت فامر أن رحمة الله سلم أن يدخله أن يبر أن به رحمة الإسلام هذه رحمة الإسلام وشريعة الإسلام اروع الأمثلة في هذا البن. الموافقة له الكفر التي تنم على المحبه المهم ان هذا من لوازم المحبة لتفهموا حتى لا تخلطه هذه من لوازم المحبة الموافق الموافقة لأهل الكفر تنم على محبه اهل الكفر الموافقة على الظاهر الموافقة في كل شيء تنم على المحبة والموافقة مراتب موافقة في الظاهر موافقة في الباطل موافقة أيضا في العمل يعني ثلاث موافقات موافقة في الباطل دون الظاهر موافقون في الباطن دون ظاهر موافقة اهل الكفر واهل واهل العصيان واهل الفجور الذين يسبون الله ليل النهار الذين يكثرون بالله ليل النهار موافقتهم في الباطن دون الظاهر يعني ايش موافقتهم في الباطن دون الظاهر يعني يميل بقلبه اليهم ويرتضي بهم عليهم بل ينشرح صدره بعلوهم وينشرح صدره صدره بدينهم لكنه لا يظهر ذلك ما لا يظهر ذلك اذا هو حل محل المنافق حل محل المنافق اتصن الجفري ولم يظهر ذلك للناس ليسلم ليسلم هو يحب جدا أن, أن, أن اكثر اهل الارض من البوذيين عبد البقر عبد غير لا لا ان يرتقوا الناس ان يكونهم هم الذين يتقدمون الناس ويفرح جدا بدينهم وايضا باخلاقياتهم التي هم عليها فهذا هذه الموافقه بالباطل بالاجماع هذا نفاق ونفاق قال الله تعالى عن, عن اهله ان المنافقين بالدرك الاسفري من النار. يبقى المحبة هذه في القلب ظهرت بالموافقة البطن. وهذه لا يعلمها أحد. يبقى لا يستطيع إنسان أن يحكم على أحد بهذا إلا إذا إيش؟ إذا أظهر ذلك. والدليل على ذلك شطبين؟ لا لا. طيب جيد. أنا بتكلم على الحكم بسرعة. طيب ماشي ممتاز. سأ وسات حريص. في حكمهم بعد ذلك بعد خلاص ماشي ولا تعرف انهم في لحن القلب ها ممتاز ها ملعونين اينما سوقفوا واخذوا وقلت هم لا, لا يذلون ذلك من اجل ان يكون لهم الحكم عليهم بهذا الباب اذا هذه الموافقه في الباطن الموافقة في الظاهر والموافقه في الظاهر هنا لها نوعان موافقه في الظاهر خوفا وارتجافا من من جسارتهم من من سطوتهم من قوتهم مما يملكون هذه الموافقه في الظاهر هذه الموافقة إكراه ب... يخاف يخافهم مخافت يعني رجل في الهند مثلا طيب وتعرفون أن أكثر أهل الهند يعيش هو ببقر و... و... و... فهو يخافهم يخافهم فوافقهم عندما يذهبون إلى عيد الألوان هذه مش عندهم عيد الالوان بعين ولا عيد هم اعبط أهل الأرض هؤلاء القوم اعبط أهل والله أعبط أهل الأرض هؤلاء عندهم أشياء كثيرة جدا عيد الألوان اللي بي... بيلاونوا في الدنيا باسرها سيروح يتلون معاهم كما يتلون لو ما يلونش ما هيجعله مع الألوان ماذا فهذا موافقه ال موافقه هنا التي يوافق يوافقهم فيها هذه الموافقة مكرها هو مكر حالة كونه مكرها على ذلك هذا إكره ملجي هذا إكره ملجي. هذا عند ربه معذور هذا عند ربي معذور لأن رجع قال إلا من أكرها وقلبه مطمئن بالإيمان الا من أكرها وقلبه مطمئن بالإيمان عمّر بن ياسر الموافق كانوا يقتلونه قالوا لن نترك حتى تتكلم في النسلم فتكلم في النسلم في الظاهر والآن وفقهم لكن القلب كان مطمئنا بـ بـ بـ بالإيمان قال النسلم عندما جاء يبكي قال يا رسول الله ما تركوني حتى تكلمت فيه قال كيف وجدت قلبك قال وجدته مطمئنا بالإيمان قال فإن عاده فعد إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لذلك قال الله رئيس لا تخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وما يفعل ذلك فليس من الله شيء إلا استثناءه الآن يظهر بكذا إلا أن تتقوا منهم تقاه والتقى هنا في نواد الأمور على المسلمين إلا أن تتقوا منهم تقاه هذه الأصل في هذا الباب أيضا من ذلك هذه الموافقه الظاهرة يعني عن اكراه والموافقة الثانية موافقه ظاهرة عن محبة ورضا عن محبة ورضا فهو يحب أن يوافقهم في كل شيء حتى في آلة التنفس في كل شيء ويحب علوه وظهورهم على أهل الإسلام ويقدمهم ويناصرهم ويعضدهم ولا يأله تقصيرا بحال الأحوال إلى أن يعني يكون معهم على أهل الإسلام أو على الإسلام، فهذا يعني لا كلام فيه العلماء يقولون بأنهم بذلك يعني هذا ما ذل الله جل وعلا علاه وأحب ما يعني حب ما كريه الله علاه وأيضا كره ما أحب الله جل في ومنهم من قال يعني هناك الموافقة الثالثة الظاهرة موافقة فقط من أجل الدنيا موافقة صالة من أجل الدنيا من أجل المال. من أجل الثراء من أجل النساء امراه جميله جدا فهو من اجل ان أتزوج هذه المرأة من اجل من اجل الثراء من أجل الجاه من اجل السلطان من أجل من اجل من اجل الدنيا من اجل اي شيء من امر الدنيا هذه اختلف في العلماء اختلافا عظيما وصراحه الاختلاف يدور على دليلين لو تعلمون ذهبيه الكلام في هذه المسائل لكننا نجملها وليس المقام مقام التفصيل هم اختلفوا على قولهم قول قالوا آه ليس الكفر ممتاز وقوله قالوا هي كفر ممتاز والقولان يرتكزان علامة علامة يرتكزان آه سلمان الفارسي في غزوة الخندق لا بعيد جدا خليك انت في الاخر كده ما تشوف ايه اللي فيها يا دكتور ممتاز اولهم حاطب من الأحيان. ممتاز طب الثاني يا حريص استاذ حجر ممتاز هذا الآية ذلك لكن انا اريد اعمل الاحاديث وين ذهب عني انا ماشي في الشارع مثبت الاثنين في دماغي والحمد لله الاثر الثاني النظر اليكم يتعب يعني كدتم تنسونني الدريه الثانيه حريف. شوف يا حجر ما فيش أي شيء المفروض المسادي انت كنت حتمت عليها بلك ست وشور رايح جاي عليها رايح جاي عليها يعني المفروض تكون انتهيت طيب أنا أقول المثل الثاني الذي يثبت هذا هرقل هرقل ولذاكما بعضهم يرى ان هرقل قد أتلم بإقراره بالنبي عليه وسلم صحيح ولا لكن ماذا فعل؟ تذبيتاً لملكة أرادة الدنيا تذبيتاً لملكة وإرادة الدنيا هي التي حملته على عيش على الكفر وكما قلت أن البعض قال بأنه أسلم بما قال أنه أسلم فعندنا دليلان يستكسان عليهم وطبعاً مع الأدلة العامة المجملة في قول الله جعل ذلك بانهم استحبوا الحياة الدنيا على الاخره قال الله جل وعلا كانوا يجد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعملهم أعمل فيها وهم فيها لا يبخصون قال ولكن الذين لسهم في الاخره إلا, الا النار وحبتهم صنع فيها وباطل ما كانوا ما يعملون وأيضا أن نسأل قال تعس عبد الدنا تعس عبد الدناو عبد الخميس عبد الخميس الخميلة تعس وأنتكس وإذا فلن تغش فقالوا هذه أدلة مجملة هذه أدلة لا تثبت ما يرنون إليه والحق يعني الأولى أن تبقي المسلم على إسلامه قدر ما تستطيع الحق أن تبقى المسلم على إسلامه ما تستطيع الذين تسرعون جاهل جريء في من يتجرأ على تكفير المسلم جاهل جريء لو رأيت الرجل على 99 كفرا ووحدة إيمان لحملت على الوحيد الإيمان احسان ظن بالمسلم من ثبت إيمان وإسلامه بيقين لا يمكن إخراجه إلا بيقين أوضح من شمس النهار لا يجوز في حمل أحوال الجرأة على أعراض المؤمنين بإخراجه من دائرة الإسلام من أنت لست برباً أنت وأنت, أنت وأنت المفروض أصالة من داخلك تتمنى ان كل مسلم يثبت على الإسلام وأن يموت على الإسلام وان يكون مآله في النهاية إلى الجنان لا إلى النيران ده الأصل في المسلم لكن كما قلنا العلماء يشتهدون والاشهاد هنا أدى إليهم إلى قولين قالوا هو قدم الدنيا على الله ويقولون هنا الآن المحبة محبة الدنيا تشبعت في قلبه حتى قدم الدنيا على الله للفعل. فباع الله وباع رسوله وباع دينه وباع شريعته من أجل الدنيا هكذا فيقولون والذي فعل ذلك من فرق تأكد واستيقن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وقال إن أردتم أن يزبت ملككم فإيش فبيعوا أن تبيعوا هذا النبي ومع ذلك باع كل ذلك, كل ذلك من, أجل من أجل الدنيا من أجل أن يزبت ملكه ولم يزبت ملكه يعني لم يزبت ملكه فعل ذلك من أجل الدنيا ولم, ولم تاته الدنيا والذين قالوا بأنه لا يكفر بذلك لأنه ما زال الإيمان في قلبه وأنا أميله إلى الرحمة في هذا الباب وعدم خروج المؤمن من إيماني بحال من أحوال هو حاطم نفسها حاطم جسة حاطم جسة على لكن لابد أن تتوفر شروط هذه كانت عند حاطم ماذا أعني؟ أنه من بدر الممتاز مين اللي قال بقى كده؟ وعمر كمان اطلع بره عمر اطلع, اطلع بره يعني أنا بقى لابد أن تتوفر فإن أصلا أي حد من هذا من هؤلاء يكون من اهل بدر بدر ترجع له ثاني ويكون هو من اهل بدر واظهر لنا بالكرامه في عصرنا هل يصح هذا يحب الله ورسوله ها ها وانا أنا أريد اعمق من ذلك الاجابات دي اجابات زي جيده لكن اعمق من ذلك ها ايوه شيئين انا اريد الشيئين ممتاز ده الذي اريده قال وان لا اعلم ان الله ناصره أنا أعلم يقينا أن الله ناصر نبيه هنا ما جست على الإسلام ولا عاون اهل الكفر لأجل نصره الكفر على الإسلام بل هو على يقين بأن أهل الإسلام يعني أن الإسلام, يعني أن الإسلام يعني أن يعل ولا يعل عليه وأن الله ناصر نبيه والأمر الثاني أنه اكد وقال ما فعل ذلك أيه ردة عندي ما فعل ذلك ما لا أنا ديني في قلبي هو أراد بعض الشيء الدنيوي وحافظ على أراد ذلك فقال لي لا يعني كل منكم له يد هناك وليس لي يد اردت أن تكون لي لي يد حتى حافظ على, على أهل فإن توفرت ذلك وامتلأ قلبه بالإيمان وأن اراد الدنيا امرأة مال جاه غير ذلك هذا أمر آخر لكن الغرض المقصود لم قالوا الموافقه في الظاهر في هذا باب من أجل الدنيا في التفصيل الذي فصلناه في هذا الباب ونميله ميلا, ميلا تاما إلى أن المؤمن الذي ثبت إيمانه بيقين لا يخرج إلا إيه لا يخرج إلا, إلا بيقينه وبدليل أوضح من شمس النار حتى نبحر هذا الفكر الضال فكر الخوارج أضل وأضر فكر على... على فكرة الإسلام على على أهل الإسلام فكر الخوارج هذا أضل وأضر فكر لأنه به استباحة الأعراض واستباحة الدماء وأنت ترى الآن استباحة الدماء بهذه بكل سهولة ويسر وهذا أمر لا يصح في الاحوال لا في الأذيان وأستغفر الله لا في الأذهان ولا في الدين ولا في الفطر ولا في العقول بمثل هذا الأمر والتسرع في تكفير المسلم هذه آفة كل جاهل آفة كل جاهل متهور فلابد أن نرجع إليه العلم حتى لا يقع فيما فيه مهلكة يحسب أنه يحسن صنعه أو يحسب أنه تذهب إلى ربي شهيدا ولن يكون كذلك حتى ينضبط بضوابط الشر الصحيح. من ذلك أيضا الموافقة في الظاهر كعمل الموافقة في الظاهر بالاعمال. انه يذهب ليعمل من اعمالهم وايضا يستفيد منهم وايضا يوافقهم في الظهر كلباس وكزي وكحركة وطعام وشراب وزواج وايضا في الاعمال ويقول هو هذا هو التقدم بحق هو هذا هو الدين بحق هو هذا هو الخلق بحق وأزدالى عن الإسلام وسب في أهل الإسلام، بل يسب الإسلام من أجل من أجل ذلك هذا أيضا قد رحل مع الذين رحلوا بمثل هذا الباب جبقى لنا الموافقة في الظاهر بالبقاء في في بلدين بالبقاء في أماكنهم. مثلا عملا او طلبا للدرهم والدينار للدنيا لا انه فعل ذلك لمصلحه المال فطبعا منها اخذ الجنسيه والكلام هذا يتكلم فيه على هذا الباب هو عامه اصل باب ان قال انا بريء من من جلس بين اظهر المشركين برئت الذمه من, من جلس بين اظهر المشركين هذه الحديث الجماهير اخذوا على ظاهره انا من جلس بين اظهر المشركين تبرئ ان الرسول منه والبراءه براءتان براءه من دين المرء وبراءته من ايش من فعل المرء طيب والغالب في هذا الباب من بعض العلماء من المحقين يرى ان هذه البراءه براءه من الدين لانه لن يؤثر دينه وانه يتشبع بما عندهم وانه سادي بعد ذلك بدينهم فما فما كان اسيل الكفر فهو كفر قالوا ما كان اسيل الكفر فهو كفر هذا غلو هذا غلو والجمهور على انها معصيه على انها معصيه والمكوس بين يدي المشركين انها معصيه بشرط ان ايش أيضا لا أنا أنا, أنا تمكن من ديني أما الشفعي فقال ليست معصية إلا إلا إذا لم يتمكن من ديني أو غش على نفسي أو غش على إيماني وهو معه لكن إن أظهر دينه وتمكن من ذلك فلا يأسن بل هو خلاف الأول بل هو خلاف الأول وهذا خلاف خلاف ظاهر الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا ترآء نارهما هو كلام النبي صلى هنا حسم الندى وسد الذريع حتى ولا كان متواكِم من, من ديني لن يبقى إلا إيه الا و و و و وستحدث الثلمه في دينه لو لم يكن في هذا قص إلا الاعجاب بفعلهم والرضا بما هم عليه لكان كفى. لان الرضا بما كان عليه اهل الكفر ليس اي هذا نقص في الإيمان هذا نقص في الإيمان نهيك على ممكن أن يميل لدينهم وما, وما يفعلون فالحق بأن هذا الكلام على الجمهور على قول الجمهور وانا دين الله بقول الجمهور انه يعصي الله بذلك انها معصيه إلا في حالات من حالة التجارة رزق تجارة ويذهب وهذا هذا ليس فيه تمت شيء أو أنه يتعلم علم عز في أهل الإسلام ولا يتعلمه إلا عندهم فوجب الذهاب وجب الذهاب لأن فرض كفاية لابد أن يتعلمه او أن يكون إيه داعية لله. يجب هناك أن الله عز يجعل الناس يسلمون على أيديه، على يديه أن أن أن يكون عونا للمسلمين هناك في الزواج في الطلاق أن تعلموا لا يحكمون إن شاء الله جل في علاه هناك في البلد الكفوف فهو يكون قاضيا، يكون معلما، يكون مدرسا، يكون داعيا إلله جل في علاه له ذلك له ذلك يكون امر قد من هذا الباب من من اجل المصلحه الفهمه ايضا من ذلك لوازم المحبه الشركيه عندك لوازم المحبه الشركيه حب الدنيا باثريها احنا تكلمنا عن نوع من انواع دون حب الدنيا باثريها وهذا يجمعه كما قلنا عموم الله على ذلك وان مستحب هذه الدنيا على الاخره وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الخميره تعيس عبد القطيفه قال وتعش عبد الزوجة. تعس وانتكس وإذا يشيك فلن توقف تعلمون أنه الرجل أحب أمرأة جدا وكانت نصر قالت لا حتى تتنصر فماذا فعل هذا الخبيث اللئيم تنصر من أجل أن يضيع... يضيع دينه من أجل أن ينظر لمرأة يعني نظرة تضيع في ثانية أو لحظة يتمتع بها ثم نار تلظى هي عار وشنار في الدنيا وفي الأخير النار بالخروج في النار نعوذ بالله من الخذلان فمحبة الدنيا محبة الله تعالى لا تجتمع محبة الله محبة الدنيا أبداً اعلم أخي الكريم كلما ولدت في نفسك محبة الدنيا فاعلم أن الإيمان مؤشر الإيمان مؤشر الإيمان ينزل ولا يرتفع إذا تشبع حب الدنيا في قلبك فأنت لا تحب الله أبداً وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول عن النبي قال الذرتان لا تجتمعان بحلم الأحول مين الدنيا والاخره ذره لا تجتمعان الدنيا والاخره فمن فمن عمل الدنيا ادرب الاخره وعمل الاخره ادرب به ادرب لا تجتمعان بحال من الاحوال ولذلك لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على العمل اذا عملته احباني الله واذا عملته احبني الناس قال ازهد في الدنيا يحبك الله ايه زهد احبك الله وطبعا ليس الزهد عشان ما الناس تحسب الزهد انك تلبس الثياب المقطعة وتمشي حافيا للناس وتشحذ من الناس لا ده انت تكون غنيا ثريا وايضا لا تحب الدنيا وانت زاهد في الدنيا غنيا ثريا وتجمع المال نعم ليس الزهد يقارب الغنى او ايه او ليس معياره كذلك المام احمد جعل معيارا للزهد قال الا تفرح بدرها من دخل ولا تحزن بدرها من ايش خرج هذا هو الزهد لا تعبأ بشيء من الدنيا زادت عندك فتنفقها في سبيل الله قلت عندك الحمد لله فالآخرة هي المآل إلى ربنا سبحانه جل في علاه فقال للمسلم اذهب في الدنيا يحبك الله هذا الشرط الأصيل فلا يجتمع حب الدنيا وحب الله بحال من الأحوال والمسألة بنسب بن تتفاوت وكل انسان يريد أن يختبر حبه لله للفعلاء فليغرق عليه الباب وينظر كيف محبته للدنيا إن أحب الدنيا من أجل العمل لله كثير طبعا هذا الكلام كلنا بنتكلم فيه حلمه بنتكلم هنا على أساطير لكن هذا كل ذا في الرعيل الأول كل واحد منهم لا يريد الموت ليش للذب قيام الليل ولذلك منهم من صدق الله لأنه ما كان يريد أن يعيش في هذه الدنيا إلا للذب قيام الليل كان يخيم الليل وين في قبر ورد بعض الأثار الكثيرة في مثل هذا الباب ما عاشوا إلا اللذب في علاء فلما انتهت مهمتهم لله ما أرادوا الدنيا عازفوا كما فعل خالد بن وليد كما فعل ابو بكر كما فعل عمر بن الخطاب وقال لا تاني خرجش منها ايش كفافة ما تمسكوا بالدنيا الا للاخر وجعلوها معبرة وما تمسكوا بالدنيا الا لان يخدموها لله يجل في علاه ولذلك ورد في بعض الاثار يا دنيا من خدمك فاستخدميه ومن خدمني فاخدميه رأيت وهذه الاثار لنا كثير من الاثار والحديثة التي على ذلك يا دنيا من خدمك استخدمي يكون خادما عندها وطبعا الدنيا إذا استخدمت عبدا أهلكت من استشرف للدنيا لابد أن تهلكه هل قطع قطالة لا أحد يقف أمامها لا أحد يستطيع أن يقف أمامها وقال فمن وما وما ومن خدمني فاخدمي هذا موافق لما جاء موقوفا مرفوعا من انشغل بالله كفاه الله كل لهم ليس لك من أن تأخذ بعض المباح أو تستروح ببعض او تقع في بعض المعاصي تكون المتوسط بالدنيا ويكون راس مالك عند ربك جل وعلا انك ما تعيش الا لله فان كنت لا تعيش حقا الا لله جل وعلا فانت قد طلقت الدنيا ولذلك عبدالله فعل ذلك بكى واخذ بالحادي قال يا دنيا غري غيري غري غيري ثم قال لها ايه بتتك ثلاثا ثلاثا وهذا الحق ما من أحد من الفضلاء النبلاء بلاء هو ذلك يقوم من الليل ويقول فلقت الدنيا ثلاثه ما الذي اريده الله طريق الله هذا سر لذلك نقول كل من زعم أنه يريد الله جل في علاء على طريقه إن صار على طريقه فهو حقا يريد الله جل في علاه ماذا فنسأينا من هذا الباب